اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ لَيُضِل u 0643u 0645u 0644u 0643u 0645u 064 Asal, fa inna kafur al-Rahim. Rabbana, inni askan tu min dzurriyati biwad عند baitik al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 Salat, dan dari dzuriyati. Rabbana, dan terkabul doa. Rabbana, ampunilah aku dan orang-orangku, dan bagi kaum yang beriman, Malu Zalimun, Inna ma yuakhiru min Yoomin, Teshhansu fihi Alabsar, Muhtyin, Mukdirir, Ausim, La yurteddu ilim, Turfum, توم هوا وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فقول الذين ظلموا ربنا اخر دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم Sesbinaa lakukan, bagaimana kami berbuat dengan mereka, dan kami memberikan mereka contoh. Kami telah mengkhianati mereka, dan Allah mengkhianati mereka. Sesabnallah mukhlif wajahhi rasulah. Innallah azizun ttaqam. Yumetubdul al ardh ghair al ardh wa al semawat. Wabrazurillahil waahidil qahhah. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذْ مُقْرَرِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وَجْهَهُمُ الْنَّارَ لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ Inna Allah sering al hisab. Hada belaq. Hada belaqul insan. Waliyun daruh bi. Waliyulamu an nama hu ilahu كَرَأَىؤُلُ الْأَلْبَانِ